وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبْ آبَاءَنَا إِنْ كُنَّا قَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلَى يَوْمِ قِيَامَتِهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَا كِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ